سَنُما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِى أَيِّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ 114. يعلمون ما تفعلون 115. إن الأبرار لفي نعيم 116. وإن الفجار لفي جحيم 117. يصلونها يوم الدين 118. وما هم عنها بغائبين 119. 124. يوم ما أدراك ما يوم الدين 125. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا